في بعض المناطق تمنع المرأة من الميراث ويسمون ذلك الحبوس فما حكم هذا الصنيع؟ الحبوس شرعا في الأوقات هي الأوقاف. لأن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمر والأوقات إذا كانت مؤسسة على ما يخالف نصا شرعيا ثابتا أو وردت فيما يحل به حراما أو يحرم به حلالا فهي باطلة والوقف الأهلي أي الحبس الأهلي إذا قصد الواقف تخصيص الذكور بالانتفاع دون الإناث بحرمانهن بالانتفاع فذلك حبس باطن لأنه معارض للنصوص الموجبة في التسوية بين الذكور والإناث الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث والوصايا وغيرها من الفقوق والعلم عند الله تعالى